ما الذي يحزنك يا ابن عبد الله سفينة قادمة من البحر الأبيض تتلاعب بها الأمواج حتى حطمتها قرب مدينة جدة وكان من بين الناجين نجار الرومي وهو الآن يتأملها على الساحل أما في مكة فكان محمد عليه السلام في الخامسة والثلاثين يشارك قومه هموم مدينته وشؤونها كانت حالة الكعبة يرثى لها فهي مهلهلة وتحتاج إلى ترميم كانت لها زاويتان فقط أي على هيئة الحرف الإنجليزي دي جدرانها حجارة بعضها فوق بعض اللاطين بينها هدتها السيول وغيرها الزمن حتى أصبحت قصيرة تستطيع العناق القفز عليها ولم يكن لها سقف فإذا أرادوا كسوتها أحضروا قطع القماش ثم وضعوها على تلك الجدران وكان الحجر الأسود بارزا فوق السور أرادت قريش بناءها وبعد مشاورات قرروا ألا تبنى إلا بمال حلال فلم يجدوا ما يكفي لبنائها لأن الربا كان فاشيا بينهم سمعوا بخبر السفينة فتوجهوا نحو جدة فوجد النجار عندها فاستأذنوه بأخذ الخشب فأعطاهم إياه وفاوضوه لصنع سقف الكعبة وبابها فوافقهم وسار معهم ولما وصلوا أحضروا الحجارة من الوادي ثم هدموها وأعادوا تشييدها بارتفاع عشرين ذراعا كان محمد عليه السلام يشاركهم برفقة عمه العباس وفي يوم انحنى ليحمل حجرا وكان إزاره ضيق يعيق حركته فأشار عمه العباس عليه أن يرفع إزاره فرفعه فبدت عورته وهو يسير في مكان يقال له أجياد وفجأة أصابه شيء لم يره وصوت مصاحب يقول له غط عورتك فسقط مغشيا عليه وسقط الحجر بجانبه رآه عمه العباس فألقى حجره وركض لاسعافه فوجده ينظر إلى السماء فقال له ما شأنك فقام وأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا فكتم عمه العباس الخبر عن قريش خشية أن يقولوا مجنون نهض محمد وعمه وأكملا عملهما لكن البناء لم يكتمل فقد نفد الخشب والمال الحلال ولم تستطع قريش سقف كل الكعبة فاكتفت بسقف المربع الحالي وتركت الجدار القصير المنحني الذي يسمى الحجر دون سقف انتهى البناء وعاد محمد إلى بيته لكن خلاف وقع بين أسر قريش من هو الأحق بوضع الحجر الأسود في مكانه ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج واهتزت الأيدي حتى كادت تمتد للسيوف، كادت الدماء أن تلون جدران الكعبة الجديدة، فقال أحد الحكماء اجعلوا بينكم حكما، فاقترحوا أن يحكم بينهم أول من يخرج عليهم، فأشرق محمد عليه السلام. فقالوا أتاكم الأمين وقبلوا أن يكون حكما فوضع الحجر في ثوب ثم دعا كبار أسرهم وطلب أن يمسكوا بأطراف الثوب معه ثم حمل الحجر فوضعه بيده في مكانه ارتاحت قريش لهذا الحل لكن محمد لم يرتح بعد. إنه يتساءل ما هذا الصوت الذي صاحبه؟ ما هذا الحجر الذي يسلم عليه خارج مكة كلما مر به؟ كان يخشى البوح حتى ضاق بالأمر.